أمولات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم عنيت سورة هود بقصص الأنبياء في هذه الحلقة سنفرق بين العرب المستهربة والعرب البائدة كما سيتم التطرق والتحدث عن قوم عاد وبماذا يمتازون ما هي مهمة الأنبياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هدى خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة هود تلت علينا عددا من قصص الأنبياء نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوح وشعيب وأشارت إلى موسى بسرعة وحديثنا عن قصة هود فهود رغم أنه ذكر في صور كثيرة ولكن خصة هذه الصورة باسم هود عليه السلام لأنه تكرر في الصورة خمس مرات وهود وقومه عاد أو قبيلة عاد وهي من قبائل العرب العاربة أو العرب الد الد العرب الدارسة البائدة يعني العرب قسموا العرب ثلاثة أقسام العرب البائدة الذين بادوا ودرست آثارهم آثارهم ولم يعد لهم يعني البقاء ولا نسق والعرب العرباء أو العاربة اللي هي العرب القحطانيين العرب الأصليين هم أهل اليمن ونجد وهذه المناطق يعني وهناك العرب المستعربة معنى مستعربة أنها لم تكن عربا واستعربت يعني دخلت اكتسبت العروبة أن العروبة اللسان أصل العروبة اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي فهؤلاء من أبناء إسماعيل وإسماعيل كان عبرانيا ابن إبراهيم ولكنه صاهر قبيلة يعني جرهم واكتسب العربية منهم ووارث أبناؤه العربية وأصبح يسمى العرب العدنانيين أو عرب الحجاز أو عرب الشمال أو يعني عرب المستعربة ومنهم قريش ومنهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم فالعرب البائدة وهم عاد وثمود وثمود فما أبقى فهل ترى لهم من باقية بادوا انتهوا أهلكهم الله بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم وعاد هذه كانت تسكن في من ناحية حضرموت إلى الأحقاف في الجزيرة العربية أرسل الله إلى عاد هؤلاء هودا وكانت عاد يعني تتمتع بقوة الأجسام وضخامة الأجسام كما القرآن قل وزادكم في الخلق بسطة حتى لما هلكوا بالريح كان كال كأنهم أعداد نخل منقار يعني شوف بقى يعني جذع نخله فكان منتزه القوة الأجسام كانوا يعني يا يستكبرون بهذا يقول من أشد منا قوة وكان عندهم أيضا يعني زروع وخضروات وحدائق ومباني ضخمة ورائعة القرآن يقول لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسيدنا هود قالهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون آية من آيات الفن والعمارة وتتخذون مصانع يعني قصورا لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدك بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون يعني ولكنهم لم يشكروا نعم الله هذه وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان فارسل الله إليهم هودا ليقيم عليهم الحجة ودعاهم أول ما دعاهم إلى عبادة الله وحده وإذا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذه هي الكلمة الأولى لكل رسول ينادي قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مشكلة البشرية لم تكن في الإلحاد الإلحاد يعني على مدار التاريخ نادر قليل الملحدون ملحدون بالفكر إنما الملحدون بالبطن والفرج يعني كثيرون ينحلون يبررون انحلالهم يقولك ما فيش إله ولا آخر ولا كذا إنما الملحدين بالفكر قليلون إنما مشكلة البشرية طوال التاريخ هي الشرك لذلك كانت مهمة الأنبياء محاربة السر وكل رسول يأتي إلى قومه يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أكذا قال نوح وأكذا قال هود وأكذا قال صالح وأكذا قال شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فإن أنتم إلا مفترون بشرككم هذا تفترون على الله لأن الشرك كذب على الله عز وجل وتزوير على الله وظلم للحقيقة إن الشرك لظلم عظيم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون لجمعنا مش جاي طالب منكم ولا إتاوى ولا أي شيء أنا بدعوكم لله إلى الحقيقة مجانا ما أريد منكم شيئا وكل الأنبياء أيضا قالوا هذا ما. ما تجد سورة الشعراء كل نبي يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وسيدنا نوحي قل آه. ما يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله فقل إن أجري إلا على الذي فطرني خالقي وحده هو الذي سيأجرني وهو الذي سيأجرني ما أريد منكم شيئا ولا أريد منكم دنيا أفلا تعقلون العاقل ينظر في دعوة إنسان ما يريد منه عوضا ولا بدلا ولا شيئا لازم ينظر لكان عنده عاقل ماذا يريد هذا الرجل ما يريد إلا أن تعرفوا الحقيقة وتذعنوا لها والحقيقة هي التوحيد لا إله إلا الله أدري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الأنبياء أيضا كلهم يدعون قومهم إلى أن يستغفروا الله من ذنوبهم وأعظم ذنب هو الشرك لأن كل الذنوب يمكن أن تغفر إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو يقول استغفروا ربكم من ذنوبكم كلها الشرك ثم توبوا إليه قول استغفار بتوبة توبة بالإقلاع عن هذه الذنوب وعن هذا الشرك أن تندموا على ما حدث منكم وأن تعزموا على تغيير حياتكم من حياة الشرك إلى حياة التوحيد من حياة التلوث إلى حياة الطهارة من حياة الانحراف إلى حياة الاستقامة من حياة التحلل إلى حياة الالتزام وهكذا ثم توبوا إلي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم يتضح من خلال السياق القرآني أن قوم هود كانوا قوما جبارين مستكبرين مشركين وكانت مهمة الأنبياء هي محاربة الشرك واعتقدوا أن هود عليه السلام كان يبتغل الأجر بناء على التلميحات التي كان يسمعها ومن ثم جاء التوجيه للاستخفار مما هم فيه من شرك وتكذيب للدعوة وللحديث بقية مع تأملات قرآنية